بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا أعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم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 فإذا لقيتُم الذين كفروا فضرِبوا اللقاء بحتى حتى إذا أثخنتمهم فشدوا وثاق فإما من بعد وإما في ذئاب حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء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 ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحدط أعمالهم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 وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا نصر لهم أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَهُم مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زَوِيْنَ لَهُ سُعْوَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاء مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنها رم من ماء غير أسيله وأنها رم من اللبن لم يتغير طعمه القمر الذي للشاربين وأنهار من عسل مصفى وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل ثمرات ومرفاة من ربيهم كمن هو خالد في النار وسقى ما الحميم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 وَالَّذِينَ احْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَأَتَاهُمْ تَقْوَىٰهُمْ فَهَلْ يَوْمُ ذُرُونَ إلَّا السَّاعَةَ تَأْتِيَهُ بَوْتَةً فَقَدْ جَاءَ السُّرَاطُونَ فَأَنَا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ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 فإذا أُزِلَتْ سُورَةٌ محكمةٌ وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم مرضيًا ينظرون إليك نظر الموصي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول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 سبع ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم رض أن لا يخرج الله أضوانهم ولو نشأوا لأرنا كهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفن لهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولا حتى نعلم المجاهدين من والصابرین ونبذوا أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاطروا صولم بعد ما تبين لهم الهدى ليضل الله سيئا ليضل الله سيئا سيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول يا ايها الذين امنوا الله واطيعوا الرسول ولا تدطلوا اعمالكم ان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 وَلَهُ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْقِرُكُمْ وَتَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ أَعْيُنَكُمْ هَأَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَن يَبْخَل فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنيُّ وأنتم الفقراء وَأَن تُمُ الْفُقَرَاتِ وَإِن تَتَغَلَّقَ يَسْتَدَلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ